إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم, يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل ولكن إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وموسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى وقفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الْأَلْوَاحِ من كل شيء مَوْعِظَةً وتفصيلا لكل شيء